حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم الله تبارك وتعالى علما وحلما وما وهو نخوة وتعالى توقفت مصطلح رحمه آمين زلنا هذا الكتاب الطيب وهو نخوة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك أهل في في شرح حجر في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عند قول المصنف رحمه الله تعالى ب ا ر ك و ت ثم الطعن إ م ا أ ن يكون لكذب الراوي أ و تهمته بذلك أ و فحش غلطه أ و غفلته أ و فسقه أ و وهمه وتوقفت عند أ وشرحت وهمه الكلام الذي تكلم به الشيخ ر ح من ه الله م الكذب و ا ل ت ه م ة به وفحش الغلط و ا ل غ ف ل ة والفسق وبينت ذلك, ذلك وفحش اليوم إ ن شاء الله تعالى ن أ ت ي بالكلام على ما تبقى من طرق الطعن أ و ا ل أ س ب ا ب التي تؤدي للطعن في الراوي وباقي هذه ا ل أ س ب ا ب أ و باقي هذه الطرق منها وهم الراوي والحافظ رحمه الله قال أ و وهمه والوهم كما عرفه او كما بينه ا الحافظ رحمه الله في نزهته قال بان أ ن يروي على سبيل على ل ت و ه م ب أ يروي على سبيل التوهم والوهم هو الغلط أ ي يتوهم أ و يتخيل الشخص بشيء يفعله وهو ليس على الحقيقة فيوهم نفسه أ ن ه يفعل كذا وفي ح ق ي ق ة ا ل أ م ر أ ن ه ليس كذلك والجمع في ذلك أ و ه اوهام م الجمع في ذلك في أ و ي أ ت ي أ ي ض ا بمعنى السهو سهوت اي وهمت ف ه و على ا ل أ ص ح بكسر الهاء وهم وفي الاصطلاح كما ذكر الحافظ أ ن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم أ ي بناء على الطرف المرجوح الذي هو مقابل للظن يظن ويتواهم الحديث شيخ أنه ويتوهم أنه من أخذ هذا الحديث من شيخ فيرويه على سبيل ا ل ت أ ك د أ ن ه رواه وهو يتوهم في ذلك واكثر الناس رد هذا ا ل أ م ر وفصلوا في بيان التوهم ولذلك جاء عن الإمام عبد الرحمن الله مهدي رحمه عبد بن قال الناس ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه ه فيه هذا يقبل حديثه لأنه حافظ متقن وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة هذه درجة ثانية وحديثه أو لأن وآخر والغالب مقبول لا يختلف يقبل على الصحة الغالب على حافظ ثانية ي متقن ح درجة د ث أ ن ه ا م ق ب و ل ة يعني شخص يروي م ئ ة حديث و أ خ ط أ في ث ل ا ث ة منها أ و في خمسه منها ف أ غ ل ب ا ل أ ح ا د ي ث م ق ب و ل ة فتقبل الاحاديث فهذا كما قال ابن م ه د ي رحمه الله فهذا لا يترك حديثه و آ خ ر يهم و الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه ب ا ل ك ل ي ة وجاء ذلك بالتفصيل في ا ل ك ف ا ي ة للخطيب رحمه الله وفي شرح العلل لابن رجب ا ل ح ن ب ل ي الحافظ رحمه الله وتعالى. اذن ل ل وتعالى ه وتبارك إ نفهم من ذلك الذي يهم و أ ك ث ر ح د ي ث خ ط أ يرد مطلقا ولا يقبل أ ي حديث منه شخص يروي مئة حديث أخطأ يروي حديث في مئة تسعين منها و أ ص ا ب في ع ش ر ة فهذا يرد ل أ ن ه الغالب عليه الوهم اذن ل ل عليه الوهم غ ا ب إ لا يقبل هذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الوهم أ و وهمه ثم قال أ و مخالفته وهنا المراد بالمخالفة للثقات المخالفة للثقات و كما ذكرت في أ و ل الكلام أ ن الحافظ رحمه الله س ي أ ت ي بشرح كل حديث يوجد فيه أ ح د من طعن فيه بهذه الطعونات بتفصيل كما س أ ذ ك ر إ ن شاء الله تعالى إذن اذا ل ل و ج ه ا ي بترتيب ل ح ا ف ظ رحمه ا ل ل ه و ه وهو و و السابع مخالفة الثقات ق ل ه او مخالفته اي م خ للثقات ف ة ا ر ا و ي ل ل وهنا نذكر ان ث ق ة عند اهل الحديث د ر ج ة ع ا ل ي ة من درجات قبول الراوي و ع د ا ل ة الراوي وهذا بعكس غير ذلك من الالفاظ التي تؤدي الى جرح الراوي تؤدي جرح مثل منكر ومتروك وغير ذلك لذلك قالوا م خ ا ل ف ة الثقات اذن لو خالف الثقات فحديثه يرد, حديثه يرد. وذكر أ ه ل العلم أ ن من خالف الثقات ليس بثقه لان موافقه الثقات هي المقياس ل م ع ر ف ة ضبط الراوي ذكر ابن صلاح رحمه الله ابن الصلاح الشهرزوري ل صلاح ل ه ابن ا صاحب المقدمه ة قال ي ع ر ف كون الراوي ضابطا ب أ ن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان أ ي تعرض على هذه الروايات فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث أو موافقة لها في والمخالفة نادرة عرفنا وجدنا من المعنى نادرة حينئذ كونه رواياته ولو لرواياتهم أو لها الأغلب ضابطا ثبتا حيث وإن, وجدنا المخالفة أو وان وجدناه كثير ا ل م خ ا ل ف ة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم يحتج بحديثه ولم يحتج بحديثه اذن هذا أو هذه ق ا ع د ة م ؤ ص ل ة عند أ ه ل الحديث إ ذ ا كان الراوي عرض ما رواه على أحاديث الثقات ليعرف ضبطه و إ ت ق ا ن ه ف إ ن وافقها قبلت أ ح ا د ي ث ه و إ ن خالف الثقات في ا ل ر و ا ي ة فترد أ ح ا د ي ث ه هنا ذكر ابن ا ل صلاح رحمه الله إن و ان ف ق الرواه أو إ وافق الثقات ولو في المعنى ولو في المعنى في قاعدة إذن هذه قاعدة نحفظها أ و نفهمها جيدا والعراقي رحمه الله كما في أ ل ف ي ت ه قال ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط أ و نادرا فمخطئ أو وافقه الموافقة من ندارة يعني كانت نادرة في و ق ل ي ل ة فهو مخطئ فهو مخطئ مفهوم يا اخوه ان شاء الله ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الوهم و ا ل م خ ا ل ف ة طيب جيد هناك أ ي ض ا الوجه الثامن من أ و ج ه الطعن ا ل ج ه ا ل ة ا ل ج ه ا ل ة و ا ل ج ه ا ل ة بينها الحافظ رحمه الله بقوله او جهالته بالا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين هناك اسم للراون يروي حديث ولكن عندما نبحث عن قول اهل العلم فيه لا نجد فيه لا جرح ولا تعديل لا جرح ولا تعديل وهنا ل تعديل ا و المراد ب ا ل ج ه ا ل ة أ ي ليس هو يدخل في مسمى الجاهل حتى لا يختلط المعنى و إ ن م ا جهالته هو ب ا ل ن س ب ة إ ل ى غيره أ ي عدم معرفتهم بحاله وليس عدم معرفته أ و معرفتهم بعينه هم يبحثون عن درجته من حيث القبول والرد من حيث كلام أ ه ل العلم هل فيه جرح أ و تعديل نعم وروية عليكم السلام ورحمة ورؤية الله وروي عن الخطيب البغدادي رحمه الله أ ن المجهول من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إ ل ا من ج ه ة راو واحد هنا ربما يعني تكلم أ و قيد التعريف ببعض ا ل أ م و ر التي اعترض عليها ا بن الصلاح كما س أ ب ي ن في أ ن ه عرف هذا المجهول ب أ ن ه لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء أي ليس يوصف بطلب العلم لم يشتهر عنه للعلم يشتهر يوصف أنه طالب ليس بطلب لم ولم أي ي عرفه العلماء ثم أ ض ا ف ج ز ئ ي ة أ خ ر ى التي انتقدها ابن ا ل صلاح رحمه الله بقوله ومن لم يعرف حديثه الا م يعرف حديثه إ ل من جهه راو واحد أ ي ما روى عنه إ ل ا راو واحد ابن الصلاح انتقد هذا الكلام البخاري بقوله أن البخاري رحمه وكذلك خرج مسلم حديث قوم الله راوي لهم غير واحد وكذلك خرج عنه غير واحد أبي السلم بن عبد السلم الرحمن وغير ذلك من ا ل أ د ل ة التي ذكرها ابن ا ل صلاح رحمه, رحمه الله ردا على ما قاله ا ل إ م ا م الحافظ الخطيب بقوله أ ن ه لم يروي عنه إ ل الا واحد م يروي عنه إ ل واحد وقد أجاب النووي رحمه الله على هذا الرد الذي انتقده الخطيب بقوله ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعه ف إ ن ه م ا صحابيان مشهوران والصحابه ة ك ل م عنهم عنهم عدول رفع بتعدد رفع بتعدد الرواه لا يحتاج إلى رفع عنه عنهم بتعدد الرواه فلا إلى الجهالة لا إلى الجهالة لأن الصحابة يحتاج يحتاج كلهم عدول وعدم ذكر أ ح و ا ل ه م فلا يؤثر فيهم ل أ ن ه م كلهم عدول ليس فيهم جرح وكلهم عدول فعدم أ و ج ه ا ل ة الصحابي وفقط م ع ر ف ة أ ن ه الصحابي هذا لا, يضرهم هذا لا يضرهم اما غير الصحابي ف أ ق ل ما يرفع الجهاله عن الواحد منهم أ ن يروي عن اثنان فصاعدا, من المشهورين بالعلم أن يروي عن اثنين فصاعدا حتى ترفع الجهال عنه وهناك أ ق س ا م للمجهول منها مجهول الذات ومنها مجهول العين يعني مجهول الذات أ ن ه لم يصرح باسمه أ و بما يدل عليه مثل أ ن ه لا يصرح باسمه ل أ س ب ا ب م ع ي ن ة كالمبهم أ و غير ذلك وهذه لا تقبل رواياتهم إ ل ا إ ذ ا عرف هذا ا ل ر و ي وهناك ك م م ا قال العراقي ر ح الله ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي ليس وموهم به ه يكتفي مجهول العين وهو الراوي الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل في الحديث مقل فلا ي ا ح د ي ث ف ل يكثر ا ل أ خ ذ عنه فلم يروي عنه إ ل ا راو واحد يسمى بذلك مجهول العين م ج ه ومنهم ل العين من اختلف على قبول رواياته منهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مختلفا ا ومنهم من ص ل ف ي ه في أنه إذا كان الراوي المتفرد الراوي بالرواية عنه لا يروي مهدي ويحي أنه وأمثالهم كان عنه عن ابن بن إذا إلا لا ولمالك عدل مثل ابن مهدي وإحلي وإحلي سعيد قبل و إ ل ا فلا لو روى عن هذه ا ل أ ع ل ا م أ و هؤلاء ا ل أ ع ل ا م قبلت رواياته والا إ ل ف وإلا فلا نعم واضح إن سوف تواضح شاء الله وفصل في القبول والرد فيه وفصل بين والبدعة المفسقة و ن ا ك و ا ي ض ان ي ا لك ا و بدعته ي و ن لك ان ي و ن لك ان ي ن ا لك ان يكون لك ان يكون ل ا لك ي ك ن لك ي ك ن ك ي ك لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي لك ان ي ك لك ن ي ك و يكون ا و ا يكون لك ا و ن ل ي لك ا ي لك ان يكون لك ا و لك ي و ا لك ان يكون ل و لك ا ي ن لك ان يكون لك ان لك ا ي ن لك ا ك و ن لك ان ي و ا لك ان يكون ل ا و لك ان ي ك و لك ان ي ا لك ان يكون ل ل بارك الله فيكم و... والحافظ رحمه الله ذكر م ع ن ا لها في ا ل ن ز ه ة وقال هي اعتقاد ما احدث او ما احدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ب م ع ا ن د ة بل بنوع شبهه بل بنوع ش ب ه ة اي جاءت ش ب ه ة على الاسلام ليس على سبيل ا ل م ع ا ن د ة ولكن بدعه و ا ل ب د ع ة معناها الاختراع او ابتداء ط ر ي ق ة ج د ي د ة اما اجبه الاصطلاحات ذلك من أما في الاصطلاح هو كل ما حادث د ث في ل ي النبي عليه ن بعد د الله صلى وسلم كل هو ح في الدين وعرفها الامام الشاطبي رحمه الله كما ك ا في ت بقوله ه الاعتصام ب بانها ط ر ي ق ة في الدين م خ ت ر ع ة تضاهي ا ل ش ر ي ع ة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة وهذا من تعريف الشاطبي رحمه الله وهو تعريف جامع شامل جيد جدا نعرف أ ن هذه ا ل ب د ع ة ط ر ي ق ة يسلكها البعض في دين الله تبارك وتعالى يستحدثون على النبي صلى الله عليه وسلم تكن أمورا لأمور أهل لم الله على صلى و ا ل ب د ع ة بعضهم قسمها الى ب د ع ة ح س ن ة و ب د ع ة س ي ئ ة والاصل فيها انها كلها م ر د و د ة وهي بدع ة ض ا ل ة كما جاء في الحديث وان كل ب د ع ة ض ل ا ل ة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يميز بين البدع و إ ن م ا قال كل بدعه ة ضلالة فالبدع ك ا ض ل ا ل ة ولكن هناك فرق بين ا ل ب د ع ة ا ل م ك ف ر ة و ا ل ب د ع ة ا ل م ف س ق ة هناك بدع تخرج من الدين وهناك بدع تفسق فتجعل من المرء الذي يبتدع فاسق أ و ظالم ولا تخرجه من مسمى ا ل إ س ل ا م وهذا كثير وفيما قاله العز بن عبد السلام أ ن ه ا تقسم إ ل ى و ا ج ب ة و م ح ر م ة و م ن د و ب ة و م ك ر و ه ة و م ب ا ح ة رد عليه أ ه ل العلم وكان رد أيضا رد من ا ل ع ل ا م ة أ ب ي إ س ح ا ق الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام أ ي ض ا ورد على هذا التقسيم للعز بن عبد السلام الشاهد من هذا كله أ ن ا ل ب د ع ة هنا لها شروط حتى يقبل على الأخذ من صاحبها من و سيكون ذلك إ ن شاء الله تعالى في تفصيل ما قد قاله الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في أذكر في النزهة, جاء في النزهة في حكم ر و ا ي ة المبتدع بعد حكم ر و ا ي ة المستور ذكر حكم ر و ا ي ة المبتدع وذكر الفرق بين ا ل ب د ع ة ا ل م ف س ق ة و ا ل ب د ع ة ا ل م ك ف ر ة وذكر أ ق و ا ل أ ه ل العلم في ذلك فسأرجعها نسبق أليس لذكر تعالى عليها تعالى بعد الله الله شاء الكلام لا الكلام شاء كان الكلام حول البدعة يطول ولكن أليس المقام إن إن وإن لحين ولكن الآن ذلك حول يطول حتى ثم هذه ا ل أ م وكلنا ر و يعرف ما يكون فيه من المبتدعه من الطعن في ا ل س ن ة وشيمتهم وغير ذلك فالشاهد فيكم تفصيل في الحافظ حفظه حفظه بارك الله لرواية المبتدع العلم إن شاء الله تعالى في حينها ثم قال الحافظ رحمه الله أهل رحمه عند ستذكر ثم أن أو سوء حفظه أو إن سوء سوء وقال أو وهذا هو الوجه العاشر و ا ل أ خ ي ر من وجوه الطعن فقال سوء حفظه والحفظ يطلق على ا ل ح ر ا س ة أ و الاستظهار أ و يطلق على التيقظ أ ي ض ا وضده سيء الحفظ من كان حافظا عكسه من كان سيء الحفظ او مهملا في حفظه او كثير النسيان او غير ذلك وهذا موجود لان الانسان غير معصوم والانسان ينسى الله تبارك وتعالى جعل من الانسان في طبيعته النسيان وسوء الحفظ ينقسم الى قسمين لازم وطارئ اللازم لا ينفك عن الراوي ينسى في جميع احواله وينسى اذا اراد ان يحدث او اراد ان ي أ خ ذ الحديث ففي جميع احواله هو سيء الحفظ لا يتحمل ح ف ظ او لا ي الحديث ويحفظه في صدره او يدخل في ذلك ايضا حفظ الكتاب ربما اهمل في كتابه او غير ذلك وهناك حفظ طارئ اما الحفظ الطارق إما لكبر سنه او لذهاب بصره او لاحتراق كتبه التي يعتمد عليها او غير ذلك من الامور المعروفه ة في الحفظ التي ذ ك ر ا في شروط الحفظ ص ي ح ي شرط الضبط وهذا ا ل ح ف او سوء الحفظ الطارئ يسمى بالمختلط كما اختلط كثير من اهل العلم عندما كبروا سوء او عندما أحرقت كتبهم او يسمى احرقت كثير من عندما كتبهم عندما آآ آآ آآ ضاعت كتبهم او غير ذلك فالاختلاط عندما يحدث بالراوي يفصلون بين قبل الاختلاط وبين بعد الاختلاط لا ي أ خ ذ و ن ا ل ر و ا ي ة عنه بعد الاختلاط و ي أ خ ذ و ن ما كان قبل الاختلاط أ م ا الذي يكون لازما طيب هل الصوت واضح طيب الآن ص والسلام ت و ض ح ا عليكم الصوت واضح الله الحمد لله رب العالمين لله طيب طيب رب ف ا ل ن س ب ة إ ل ى سوء الحفظ اللازم الذي لا ينفك عن صاحبه فهذا ترد ر و ا ي ت ه مطلقا أ م ا الذي يطرؤ عليه سوء الحفظ أ و ينسى أو غير ذلك فيكون ا ل أ م ر فيه بالتفصيل بين ما قبل الاختلاط وما بعد الاختلاط الله نستعلم ط ي بذلك الآن إن شاء الله الصوت واضح إن طيب ب أ ك و ن قد بينت أ و ج ه الطعن في الراوي وهذه الطعونات ا ل ع ش ر ة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك و إ ن شاء الله تعالى أ ف ص ل في كل حديث أ وفي كل ما قاله الحافظ رحمه الله بعد ذلك كما ذكر ف ي ا ل أ و ل الموضوع الذي يريد به الكذب س ي أ ت ي بكل طعن من ا ل ط ع و ن ا ت التي ذكرها في الراوي ويبين ما الحديث الذي يتعلق بها إ ذ ا اتهم الراوي بالكذب ماذا يسمى الحديث الذي يكون فيه الراوي متهم بالكذب متهم بالكذب. ماذا ت ه م ب ل ك ب م ذ ا يكون الحديث الذي يكون فيه راون كذاب ماذا يكون الحديث الذي يكون فيه راون مبتدع وهكذا فإن شاء الله فإن وهكذا المرة القادمة ل ل وجل وأسأل الله لنا م أن ينفعنا ب ه العلم وأن يقبلنا وأن يجعل هذا العمل في حسنتنا إن شاء الله تعالى جميعا تقبل الله منا صالح الأعمال يجعل تقبل موزن ومنكم وأن وأن إن في وشكر الله لكم حسن إ ن ص ا ت ك م بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله عليه وسلم و على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم نعم هذا البيان الذي سيذكره الحافظ رحمه الله مهم ل أ ن ه سيذكر أ ن و ا ع ا ل أ ح ا د ي ث التي 先生が والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته。